يعني جمع عن جمع جمع عن جمع من بداية السند إلى آخرين مثل مثل القرآن الكريم القرآن الكريم نقل نقاله جمع عن جمع فهو متواتر ونقلهم هذا تحيل العادة تواطعهم على الكذب أمر انقضح في النفس وكثير من الأخبار أنت لم ترها ولم تعاينها تسلم بها كوجود بعض البلدان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 بعض الناس ربما تراهم يستدلون على عدم الأخذ بحديث الأحاد بحديث في الحقيقة ليست, ليست أصلا وتدل على جهلهم بمعنى حديث الأحاد يعني أحيانا تتقف مع بعض الناس لا تستطيع ما الذي تفعلو لهم لأنهم جهل إنسان جاهل ما الذي تفعلو لهم كمن لا يحسر التفريق بين فيلاف في التضاد واختلاف التنوع هذا لازم تبدا معه من الاول تجلس اليه وتعلموا وش معنى التضاد واختلاف التنوع كان ناس يستدل يقول لك شوف الدليل بلي حديث الاحاد ما هوش حجه اعطيني دليل يقول لك الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان صلى ركعتين وسلم وقال ذو اليدين وش قال قال رسول الله عليه الصلاه والسلام انا نقصت الصلاه ام قال ما نقصته ولا نسيت اصدق ذو اليدين وش قال كان يثبت أو يتثبت عمر الخطاب لما حدثه أبو موسى الأشعال قالوا بني الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا أردنا أن نستأذن نستأذن كم ثلاثا وش قال عمر لا قال له عمر لا تأتي النبي شاهد على ما تقول او لا أوجي عنك قال شوف عمر الخطاب راو راو يتثبت من حديث الآحان وهذا جاه لماذا لأنه حديث الآحان لأن لو جاء أبو موسى بغيره وثالث ورابع ما خرج عنه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 أن القول فرقوا بين السنة المتواترة وبين سنة الأحاد في العقائد, فرقوا في العقائد فقالوا نأخذ بأحاديث الأحاد في الأحكام أي في العبادات والمعاملات احكام العملية ولا نأخذ بأحاديث الأحاد في العقائد وبعضهم يعبر عن ذلك بهذه الطريقة فيقولون إن أحاديث الآحاد تفيد العمل دون العلم والمتواثر يفيد العلم والعمل شو يقصدون بالعلم العقيدة ويقصدون بالعمل العبادات والمعاملات لهذا التعبير حتى نفهم تعبيراتهم يقولون حديث الآحاد يفيد العمل دون العلم والمتواثر يفيد العلم والعمل معنا فأول من أثار هذه الزوبعة على أهل الإسلام هم أهل الكلام وهذا القول قولهم هذا مردود من وجوه كثيرة ومن المعاصرين من ألف في هذا البحث في مسألة حجية حديث الأحاب ولكن انظر إلى العنوان كيف اختارها انظر إلى عنوان هذا الكتاب هو الشيخ عمر صليمان الأشقر ما الكتاب؟ أصل الاعتقاد أنت كنت شوف أصل الاعتقاد وشتخل تروح مثلا كنتمشي مثلا في المعرض تعال الكتاب وتشوف أصل الاعتقاد وشتخل تخالي الكاش أصل غير هذا فإذا إبقى تفتح الكتاب من أول إلى آخر يتحدث عن حديث الأحاد فقط دون غيره فهو أصل من أصول عقيدة السلف كانوا يأخذون العقيدة هذه من السنة بشرط الصحيح لأنه قلنا من أول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 هو الصواب الذي عليه السنة أن يأخذ بأحاديث الأحاد مطلقا في العقيدة وفي الأحكام من فهم إذن هذا لابد أن يلزم به بالعكس ابن القيم رحمه الله المصاري ناقش هؤلاء بيّن لهم بيّن لهم وألزموا بشيء جيد حيث قال في الصواعق مخصص صواعق المرسلة قال وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة لاحظ كلامه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 فبعث واحدا يعرفونه بالصدق هون اشتارت شو اشتارت السحة فقط يعرفونه بالصدق اذا مقتضى كلامهم ان رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ينبغي ان يرسل عددا يبلغ به حد التواثر بل نقول لك تعرف شي مقتضى كلامهم ان الله عز وجل كان ينبغي ان يرسل رسولا كثيرين يبلغ بهم حد التواثر حتى يقيموا على الناس الحجة كان قادرين الكفار انتم احد ونحن نشطرق التواتر كذلك وجه ثالث في الحقيقة إنهم ما يلجأون إلى التفريق بين الأح... أحاديث الأحد وبين... والتواتر لا يلجأون إلى التفريق إلا في مسائل خاصة تعالشو مسائل الصفات فقط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 كثير دلائل النبوة憲ين على رسول عليه الصلاة والسلام طبعا النبوةين دخل في الاحكام دلائل النبوة تأتي لتقيم الدليل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل في العقائد إذا دلائل النبوة أثبتوه بأحاديث الأحد زمن الميزان من العقائد أثبتوه بأحاديث الأحد الصراط تبتت فيه أحاديث أحد عذاب القبر ثبتت فيه أحاديث أحاد وغير ذلك يعني كثير من مسائل الاعتقاد بنوها على أحاديث أحاد لماذا هنا ما اشتركتم التواطر الجواب أنها ليست في مسائل الصفر إذن هذا وجه شوف كيف ناقضوا نفسهم الوجه الثاني القرآن عندهم متواطر ولا لا متواطر عندهم من فروض تأخذوا مثل بهم لا يأخذون بنصوص الصفات الواردة في الكتاب بل أولوها وجدوا مخرجا المهم هم يجدون مخرجا ففي السنة يضع في فمك حجرا يسميه حديث احد وفي القرآن يضع في فمك حجرا يشميه النص غير مراد ظاهر النص غير مراد اذا فالمسألة مبنية على خلفية معروفة وتأويل الصفات فقط الوجه الرابع مما يلبسون به علينا انهم يعزون هذا المذهب الى الجمهور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 في وقالوا تفيد اليقين إذا احتفت بالقرائم أيضا لا يخفى عليكم كيف رد ابن الصلاح رحمه الله تعالى على من زعم أن أحاديث الأحاد لا تفيد العلم البلقيني كيف رد على من زعم أن أحاديث الأحاد لا تفيد العلم الحافظ بن حجر في النكة كيف رد على من زعم أن أحاديث الأحاد لا تفيد العلم إذن وينشبون هذا المذهب أن أحاديث الأحاد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 وهناك فائدة أيضا وهو آخر وجه مهم جدا يذكره شيخ الإسلام بن تيمة رحمه الله تعالى في نقض التأسيس وفي تعارض العقل والنقض يبين لك من الغلط الذي وقع فيه هؤلاء فلا بد أن نعلم أن الخبر أي خبر أي حديث أو أي شيء الآن ينقل قد يكون مفيدا اليقين لابد أن نلاحظ أربعة, اربعة أشياء الخبر قد يفيد اليقين إذا لاحظنا أربعة أشياء اولا نتأمل المخبر شكون هذا المخبر من هذا المخبر نفهوم ثانياً نتأمل المخبر عنه ثالثا نتامل شو المخبر به وهو الخبر ورابعا نتامل نتامل المخبر الانسان اللي يجمع الخبر المتكلم والناقل والسامع والخبر مفهوم هادو اربعه الاشياء نحن ننظر الان في احاديث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 الفطرة ليس فيه ما يستنكر زيل والسامع ذو فطرة سليمة فإن دائد يكون الخبر المتلقى بالقبول يعني على هذا يفيد العلم عادي تشوف عن الخبر ليس فيه ما يمكن أن يضرب به عرض الحائط كما يفعله أهل الكلام فهذه الأمور يدندن عليها دائما شيخ الإسلام بن تيمية وأن من الغلط هو جهلهم بهذه المراتب الأربعة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 الالفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنه الصايحه من خلال ما اخذناه واش من خلال ما اخذناه الالفاظ التي لم تثبت في الكتاب والسنه من خلال ما اخذناه واش ترد من خلال ما اخذناه الى الان ان الالفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنه ترد ولكن من قواعد التي يذكرها العلماء هو التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها في الشرع التوقف ومعنى التوقف أي لا ننفيها ولا نثبتها حتى نستفصل عنها نستفصل عن المعنى الذي يراد بها للتقريب نحن نعلم أن ابتداءا أن نصوص الصفات أو موقف السلف أو موقف أهل السنة والجماعة أمام نصوص الصفات ثلاث مواقف الموقف الأول هو موقف الإثبات كيف يكون الاثبات كيف يكون إثبات الصفات؟ تفصيلاً أو إجمالاً نعرف أن القاعدة الأسماء والصفات هو التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي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 على اهل السنة او حين تقعيدهم لبعض الامور يأتون ببعض الالفاظ وهذه الالفاظ لم ترد لا في كتاب ولا في السنة فما موقف اهل السنة منها فالجواب ان العلماء يقولون باعتبار اللفظ باعتبار اللفظ نرد اللفظ باعتبار اللفظ, اللفظ, باعتبار اللفظ لماذا لانه لم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 يستفسر عنها الاستفسار لابد فان كان المعنى الذي يريدونه حقا اثبتناه اثبتنا ماذا اثبتنا المعنى مو اللفظ اللفظ نقضينا عليه ما تكلموش بهذا اللفظ كان المعنى المراد باطلا فعند يرد هذا المعنى لماذا نستفسر خشيه ان نرد الحق الذي اراده خشية أن نرد الحق الذي أرادوه يعني يسال لابد منصفا ودقيقا في مثل هذه المسائل ربما كان, الحق ربما كان المعنى الذي يريدونه حقا نعطيك مئة أمثلة يذكر شيخ الإسلام بن تيمية من أشهر الأمثلة على ذلك لفظ الجهة لفظ الجهة كثير من الناس أو تسمع في كلام الأشاعر تسمع في كلام غيرهم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 نثبت المعنى ولكن نرد اللفظ نين جبنا هذا الجهة نين جبنا هذا الجهة هنا اثبات الجهة بهذا المعنى يعني احنا نرجعنا الى الفاظ الكتاب والسنة ولم نأتي بشيء اخر اي لم نثبت هذه العقيلة من كلام بشر بل اثبتناها من لفظ الكتاب والسنة غاية ما في الامر ان الناس اتت بالفاظ مستحدثة مثال اخر كلمات مثلاً كلمة أعطوني ألفاظ اشتهرت لدى آل البدع يتبقى. نعم الصعود الصعود الله أصلاً المعنى مشكلة المعنى مشكلة استواء استواء لفظة شرعية استواء لفظة شرعية عادة جاد نريد الألفاظ التي يستعملها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 يحويه المكان فهذا لا نثبته وإن كان بمقصود بأن هذا المكان لا يحويه النوجيهة لا تحويه لا تحوي الله عز وجل فهنا وهو المقصود بالعلو بالعلو فهنا نثبت هذا المعنى ولكن ننكر هذا اللفت كلمة جسم مشهورة من أعظم أعظم أعظم شيء بنى عليه الأشاعر اعتقاده مشهور دليل حدوث الأجسام وغير ذلك معروفة لو كنت تبيت صيفة ما نشهم لو كنت تحوش الأشعارية كنت تبيت صيفة لك تقضي بأن الله جسم لأن الصفات لابدها وش يسمو الصفات الصفات هذه عوارب عارض والعارض لابد أن يكون مع جوهر شو ديك الجوهر شوف هذا جوهر متصف بأي لون بالخضرة الخضرة عارض الخضرة عارض عندهم هما من قواعدهم أن الصفات لا تحل إلا ب بالاعراض بالجواهر ها للصفات يقتضي ان انكم تقولون ان الله جسم فهل الله جسم رب لا تتقف هكذا فوم صح ولا لا اي يكون صريح يعني كيقول تت... لك للصفات يقتضي ان الله جسم هل الله جسم يسالك هذا السؤال تنفي تنفي تثبت ولا تهرب تأساح <تصحيح> أنا نصحكه رب وروح تكسرش راسك لكن انت وش تقول تذكر لفظة الجسم لم ترد في كتاب ولا في سنة موقفون منها منظر تقول هذا اللفظ أنا أنكره عليك يا أخ هذا اللفظ أنكره لم يجيش تقول الله جسم لكن من خلال المعنى ما الذي تريده من جسم فإن أردت أن الله عز وجل جسم بمعنى أنه أن له أعضاء كعضائنا مفهوم؟ أن له أعضاء كعضائنا وكل عضو مفتقر إلى آخر نحن هكذا ولا لا هكذا الأعضاء فهذا معنا نرده فالله عز وجل قائم بذاته سبحانه وتعالى أما إن كان مقصودا بين الجسم بأن له صفات اتصف بها كاليد والوجه فنقول قل ما شئت. سميه جسم ولا سميه أي شيء المهم نثبت المعنى بأن الله عز وجل الله صفات متعلقة بالذات صفات متعلقة بالذات كاليد والوجه والعين والأصبع وغير ذلك مفهوم إذن أنت دايما ما يجزش تنفيه وما يجزلكش تثبت أمام هذه الألفاظ التي يأتون بها وهي محدثة وغير ذلك حيز المكان الجاهد شيء واحد كإن كلمة الجسم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 لا ترى أحدا من الطوائف يعظم الوحي كما يعظمه أهل السنة ف فيعتقدون اعتقادا جازما أنه بقدر ما يبتعد المرء من الوحي بقدر ما يبتعد من الحق وأهم خصائص أهل السنة التي يتصفون بها وهم يتبعون الكتاب والسنة هما الظهور والكفاء الظهور أن الله عز وجل جعلهم ظاهرين والظهور في اللغة شو هو الرفع فما استطاعوا أن يظهروه شو معناها فما استطاعوا أن يعلوه ما استطاعوا أن يعلوه. هذا السد الذي وضعه ذو القرنين ومنه اسمه سبحانه الظاهر أي العلي الذي ليس فقه شيء فالظهور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 الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع اخرين وقال الله عز وجل في مسألة فرعية مسألة واذا قيل انشوزوا فانشوزوا ايه بعد يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات يقول العلماء الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل لما اطاعوا الله عز وجل انشوزوا اي ارتفعوا اذا انقض المجلس وقالكم نوضوا نوضوا فإذا انهدت وامتتمت من هذا الأمر يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجة يعني تحيل مسألة فرعية انظر كيف رفعهم الله عز وجل بها فكيف بمسائل الاعتقاد يرفعهم الله عز وجل بها تأمل كتاب الله كيف رفع الله عز وجل قرن بين الرفع والعلم في آيتين متشابهتين قصة يوسف قصة إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم, ابن الكريم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 من اتبعك من المؤمنين شوف من اراد الله عز وجل ان يكفيه العدو فليلتزب بكتاب الله وسنة رسول الله لماذا اقول ذلك لماذا اقول ذلك لماذا ترك الناس الكتاب والسنة واعرضوا عنهما ملتجين الى غيرهم لماذا يوحد يكون شوية منصف على الاقل كي الناس مزانات يقعد دخلوا في الدين واثاروا علم الكلام وكي الناس الى الان يرددون ماش يقولووا لماذا لاتدرسه لماذا علم الكلام لماذا المشكل قراء علم الكلام او كتاب في علم الكلام مشكل قراء كيف يعرف الشهرستان علم الكلام علم يقتضر به على إثبات العقائد ارتمع علم يقتضر به على إثبات العقائد ما من إنسان يؤلف علم الكلام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 يعني إياك أن تلجى هذا الكباب إياك أن تلجى هذا الكباب لكي ترد الخطأ وتجلب الصواق بل اكتفي, بس شوف اكتفي بكتاب الله بدلالات الكتاب بدلالات السنة ورد بها طبعا تستخرج من القواعد العقلية وغير ذلك وترد بها على غيره بإذن الله تعالى سيكفيك والذي يتأمل حال الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه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 أبو بكر الصديق ماذا قال في كما في صاحب بخار ومسلم من عائشة إني أخشى أن أترك شيئا مما عمله رسول الله عليه الصلاة والسلام إني أخشى أن, أن أزيغ بهذا اللفظة هذا في صاحب بخار ومسلم إني أخشى إن تركت شيئا مما عمله رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أزيغ أنت تستحضر هذا الموقف تعال ببكر يوم حروب الردة جهز الرسول عليه الصلاة والسلام جيشا اسامة ابن, ابن زين جهزه لماذا لغزو لغزو شكون الروم كانوا في سبعمائة وارسله حتى وصلوا الى مكان اسمه ذي خشب قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام الجيش توقف الجيش توقف والرسول عليه الصلاة والسلام قبض ابو بك الصديق ماذا كان موقفه ما موقفه هل اعاد الجيش الى المدينة هل التفت الى اهل الردة الجواب لا بل اكمل وامر اسامة ان يكمل مسيره الى الروم فجاء الصحابة اليه فقالوا يا ابا بكر هد هؤلاء توجيهم الى غزو الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة فقال ابو بكر صديق والله ما كنتم أرد لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى الجيش فقالت الأعراب الناس الذين ينتظرون يتحينوا الفرصة ما كان شوف سبحان الله ما كان المسلمون يخرجون لقتال الروم إلا وهم أولو قوة ما كانوا يخرجون المقاتلة الروم إلا وهم أولو قوة فلنتربص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 هل من قاعدة مقررة تحت الأصل الأول خمس قواعد طبعا لك أن تجمل لك أن تفصل لك أن تجمل بعد أن نأتي على جميع هذه الأصول وما يتفرع عنها تقول هناك عشرين أصل هناك خمس. لكن ستة أصول تندرج تحتها قواعد أعظم قاعدة هي التي ابتدأنا بها تبنى العقيدة على كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل الثاني انا كنت انتظر هذه الصوره يا شو الفرق بين القاعدة والاصل شو الفرق بين القاعده والأصل. هو من حيث الترادف العام من حيث المعنى العام مترادفان حيث ما نجينا نعرف لك نحب نعرف لك الاصل اصل اقول لك قاعده قاعده هي الاصل حتى احنا لما تدرس انت اصول كلمه الاصول في اصطلاح الفقهاء او في اصطلاح العلماء يستعملونها بمعان اخرى يقولك تستعمل ب ايش معناها القاعده الأصل يستعمل بمعنى القاعده والضابط والقانون لكن العلماء إذا ارادوا الان التفريق شو الفرق بين الاصل والقاعده مفهوم لا لا هناك يفرقون يقولك الاصل بالنسبه الى القاعده وتابع معي الجنس بالنسبة إلى النوع مثله الجنس بالنسبه مثلا احنا ابو بنو آدم. هذا جنس ولا لا لا جنس إلى كم نوع نوعين نوع جيد ذكر والأنثة الآن نوعان تحت جنس واحد لكن الآن الذكر باعتباره صار جنس جنس الذكر بعدين جنس والأنثة كذلك الأصل الأصل هو القاعدة الأولى التي تتفرى عنها أشياء أخرى فإن تفرى عن هذا الأصل قواعد أخرى أصول أخرى نسميها قاعدة حتى لا تلتبس بالأصل مفهوم؟ فالقاعدة تنبني على الأصل أصل بعد إذا أصول وصول أخرى نسميها قاعدة نفهم سألنا هو هذا هو الأصل ثم ننظر إذا تفرى عن الأصل مسألة فرعيا نسميها فرع لا أشيات أشياء أما إذا تفرع عن هالشيء رح ينفر عنه أشياء نسميها قاعدة فالقاعدة بالنسبة إلى الأصل فرع نفهم في القاعده بالنسبه الى الاصل فرع من الله تعالى الضابط لا الضابط ياتي فيجمع لك نظائر يجمع لك, نظائر. يجمع لك النظائر نظائر الفرع قد تكون مختلفه قد تكون مؤلفه فاذا كانت مؤلفه نجع الضابط يجمعها وإن كانت مختلفة يعني كان القانون يقول له هو الشيء الذي يجري عليه سير على هذا القانون سير على هذا القانون شخص متشابه القاعدة القانون الضابط الأصل فرق دقيق جدا يعني الفرق بين لا لا لا لا لا. الأمر الثاني الأصل الثاني مهم جدا وهو كل ما دندلنا حوله من تعظيم النقول والاحتجاج بالنقول فقط لابد أن يخضع على الأصل الثاني وهو أن هذه النقول تفهم على ضوء أو على منهج سلف هذه الأمة وقد حددنا معنى السلف حددنا معنى السلف في اللغة وفي الاصطلاح فلا داعي لإعادة ذلك ف فالمقدمة تقدم لي القواعد التي ستنبني على ذلك أن الذي لا يشك ولا يختلف فيه اثنان أبدا قديما ولا حديثا أن هناك طريقا واحدا ارتضاه الله عز وجل لخلقه وهو كتاب الله وسنته وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإليها يريدون ومنها يصدرون يريدون ويصدرون هذا تعبير بمعنى شكون الذي يرجع وشو الذي يصدر الرعاء يعني الابل الغنم ان شاء الله ما يدي الغنم بتاعه والابل نتاعه هاي ترد ترد الماء واذا رجع تصدر نقول يرا... استيراد وتصدير تاوعنا يديروه في الدرام حنا نديروه في كتاب والسنه اذا فهم منها ينهلون ومنها ينهلون يعني اليها يقصدون منها يرجعوا فحياتهم كلها قائمة على هذين الأصلين وكيف لا وقد أدرك ذلك أعتى الخلق مثلا الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رشد فآمنا به يعني هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولكن الأمر الذي جعل الفرق والطوائفة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 الصراط المستقيم ولم يقف الحد عند هذا حتى أتمه بماذا؟ صراط الذين أنعمت عليهم فالصراط المستقيم هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن قال صراط الذين أنعمت عليهم بيدل على أن هذا الصراط المستقيم لا بد أن يكون على وفق الذين أنعم الله عز وجل عليهم فترون السلف كثيرا ما يفسرون الصراط المستقيم والجميل يقولوا أبو بكر وعمر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 ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرق كلها في النار إلا واحدة هو من أكثر الأحاديث وقعا على القلوب فهم أكثر الأحاديث وقعا على القلوب وخاصة خاصة ونحن نرى أن كل فرض يصيح من هنا النجاة وصورنا لكم مرة أن مثل هذه الأمة بثلاث بيئ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 وغير الخامل الخامل يستسلم للهلاك هكذا يقعد يستمع حتى يموت والكيس يبحث عن النجاة ينظر الى النجاة هنا اختلف الناس لاحت نحن الان في صحراء فاذا بهم يجدون 73 طريقا 73 طريق حنا نكيش فينا الطريق الاول مكتوب منها. من هنا النجاة فرحنا فإذا بالطريق الثاني الثالث الرابع الخامس كل طريق يقولك من هنا النجاة وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقروا لهم بذاك من تذهب وين تروح كان 73 طريق في صحراء قاحلة والشمس رأيتاكل والزاد ما عندكش لولاني آش آه. يبس عن مشكلة تعرفوا شنور احنا كيف شفنا 73 طارق؟ شفنا معنا ضربة شفنا كنا طالين هكذا في السحراء كنا راح ينيأس وخلاص الناس الناس الناس كنا ناس تيأس كنا ناس تيأس الضغن ناس تيأس يقولوا كنا الحق وان نريح نموت وخلاص فإذا بنا قد نشوف 73 طارق كلهم يقولوا من هنا الناجات جاء 73 طارق مفهوم؟ فهنا شفنا نشوف واحد قال أنا مين هنا ناجت أظن, أظن أن هذا الطريق أفضل لماذا لأنه مزفت ومعبد شو كش شاء الله نفهم طريق مخدوم قدرون نفهم ناشاء الله له قال له وش نبيع لنا المزفت إذا كان ليس فيه ما يوحي إلى الأمان قال كذاك طريق افضل داك طريق فيه الظهور والورود غالبا الظهور والورود تكون عنوان سلام وامان اذا فطائفة اخذ الطريق المزفت على شغلك سهل وطائفة اخذ الطريق المزين كين جماعة طائف ما شافوا لا المزين لا المزفت قالك العبرة ليس بهذا العبرة بفولان شوف شو شكله ما شو الله يبارك إنسان معروف بالذكاء معروف بالعقل إلا أنتبعه مستحيل يكون غالط فجل الناس ذهبوا من هذا الطريق متطبعناك حائر والشمسنا غير بتأكل فيه الخطرات تحب تروح مع هذو كلاما متبعوا فلان تقول بعدها هذاك غالط ما لا تعود وتوجي صح الورود ومناح وأنا أحب الورد صراحة. والله تشوف بعد تفكر بصح الورود بصح صح ربما الطريق موش معبد يعني صعب عليك المشي الطريق المزفت يعني حيرة حيرة حيرة منا ومنا كاين طريق أسلم تعرف شنو؟ تبع الكثرة هنا 9-9% قاعرح من هذا الطريق بعد الكثرة تغلط يعني غير متى لي تعرفوا الحق نفهم؟ غير متى وهذا لي تعرفوا الحق فناس تبعت الكثرة نفهم؟ ناس تبعت العياط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 جانا خبر باللي كاين ناس وصلوا نسالوا عنهم شكون صح ولا لا واش هو الطريق اللي الناس جانا خبر باللي ناس وصلوا جاك خبر باللي ناس وصلوا اي طريق وصلوا تاع المزفت ما جاناش الخبر هادو وصلوا, وصلوا مع مع هادو الطريق قالوا لنا باللي في لما نراهم شاء الله ثم نراهم سعادة سعادة عجيبة يعني رمع أهلهم وأولادهم سهلوا للشيء سهلا وصلوا خلاص مشي في طريقة ليوصلوا وهذه الفاكس عباك اشباه والسابقون الأولون من المهاجر والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاه هذا الفاكس فيه تاني خير الناس قرني ثم الذين لولهم ثم الذين لولهم سهلا الله نتبعه إذن ولو ما وجدتوش مزفت سهل ولو ما وجدتوش مزين ولو ما وجدش فيه بزاف ولو ما وجدش فلان وعلان مهم من إيش مهم من شكون لي وصله من هنا ندرك أننا لابد أن نتبع شكون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الصحاب والذين اتبعوهم شر بإحسان نتبعوش الذين لم يتبعون بإحسان قد يقولوا اكتبعناهم صح ماشي بإحسان الناس يسبوهم الناس ربما يطعنون فيهم ويغمزون عن السلف أسلم لكن ليس أعلم وأحكم مفهوم أخياته صح ماتبعوش بإحسان فنحن نتبع طريق هؤلاء ولا يضرنا كثرة الهالكين ولا قلة السالكين أمشي على معتقد هؤلاء كيفاش كان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 ضروره او فهم النقول على ضوء فهم سلف هذه الامه الفحول سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله انت اصل